وَبَشِّرْ وَانِسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ مَتَّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنَّا الا حين يستغشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وما من دابه في الارض الا على الله رزقها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 ولَئِنَّ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسُ كَفُورٌ وَلَئِنَّ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضُرَّةٍ أَمَسَّهُ لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَةُ عَنْ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَلَوَلَّاءَ أن أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هوى جوهم وهم بالآخرتهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء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 يقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا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 نبني من أهلي وإن وعدهك الحق وإن وعدهك الحق وأن تأحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح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 يشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا ترون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 أَلَى بُعْدٍ لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وإلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَاهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَشَأْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب.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 وَاضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أطْهَرُ لَكُمْ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 أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ أَبَدًا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 وما أنا عليكم بحفيظ؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إنك لَأَنْتَ الحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنِّي كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّي وَرَزْقٍ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهَا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 مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٍ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 وَتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا مَجِئْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعَدَ لِمَدِينَةٍ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أطاء غير مجذوذ فلا تكفي في مما يعبد هؤلاء